وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أن اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِذَا انْتَهَوْا فَافْسُخُوا عَهْدًا إِنَّمَا الْعَهْدُ كَانَ عَلَى طَاعَةٍ إِنَّ النَّاسَ وَمَا تُمْهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَرْتَدُّوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَإِن تَصْرِفُوا فَذَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَذَٰلِكَ الَّذِينَ